وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَيِّينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ نصمف <تصفيق> الله خيٌ أم, ام من شرك ام من خنق مائِمَاأَم فَأَ بَْتْ ن بِيه حَذَِ قذتَ فَجَة فأَم بَتْ ن به ح تَبَجَّسْتَ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنْتُبِشُوا شَجَرَهَا أَلَ إِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هم قوم يقدون ام من جعل الارض قرارا وجعل خيلا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا اِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَنِ إِلَٰهُكُمْ مَعَ الله ما تذكرون أمن يهديكم في علمات البر والبحر ومن si i